وَيُت نَ مَتَبُ عَيكَ وَيهدِيَكَ الصغطَر مُسْتَبِي مَْ وَيَنْ صُركَمَّهُ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 وَكَمَا نَوَّعْنَا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين وَيُعَذِبَ الْمُنَام فقينَ وَالمُنَام فِ قاتِ وَمُشركينَ وَمُشركَِظّينَ بِالَّهِبًا السَّمُ عَلَيهِم دَائِرَة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماء والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً إنا أرسل لك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايرونك فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما يعاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم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 بل وان انتم ان قلبا مسلول والمؤمنون الى اله اهليهم ابدا وزجن ذلك وزجن ذلك في قلوبكم ضنا كنتم السوء وكنتم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض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 سيقول المخلفون إذا طالقتم إلى مغالم لتأخذوها ذونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوْنَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَلِلَّذِينَ فِي نُخَاءِهِمْ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حسنا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 للمنين ابغى حرج ومن يطئها ورسولغون ندخلهم جنات تجري ندخله جنات تجري من تحتها الانهر فَمَن يَتَوَلَّ نُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا كان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون منها فعجل لكم هاده وكف وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُم وَلِتَكُونَ هُنَا آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا و أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وَلَوْ قَالْتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُونَ لَوَلَّوْا أَدْبَارَةٌ وَلَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديكم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ أُمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفٌ فَالْأَيُّ يَبْلُغُ محلة وَالاولاد رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ وَإِنْسَاءٌ مُّؤْمِنُونَ لَّمْ أَن تُؤْذُوهُمْ فَتُصِيبَكُم فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَوَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَسَاءَ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا الْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ إن شاء الله آمنين محلقين مؤوسكم ومقصرين آمنين محلقين مؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِهِ ذَالِكَ فَتْحًا قَلِيلًا هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى دين ابو هيوا على الدين كله وكذا بالله شديدا محمد رسول الله والذين معه اشد الكفان رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فضلا من الله ورضوانا ما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنسان جِيلَكَ زَعْمًا أَخْرَجَ شَطْؤَهُ فَأَنْزَلَهُ فَاسْتَغْلَظَ على عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرْعَ الْيَضِيبَ بِهِمُ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما